أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين تلك وبشرى هدى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 إ ذ قال موسى ل أ ه ل ه إ ن ي انست نارا س آ ت ي ك م منها بخبر أ و آ ت ي ك م بشهاب قبس لعلكم تصطلون 「なぜな ل ば」「なぜ ا ل ば」「なぜならば」 يا م و س ى إ ن ه أ ن ا ا ل ل ه ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م و أ ل ق ع ص ا ك ف ل م ا ر ي ه اسماء تهتز ك أ ا ل ب ر ا و ل م ي ع ن ب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 وحشر لسليمان جلوده من الجن والانس والطير فهم يهزعون حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل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 واني مرسله إ ل ي ه م بهديه فناظره بم ا يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني, بمال قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم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 قال هذا من فضل ربي ليبلوني أ ا ش ك ر أ م أ ك ف ر ومن شكر ف إ ن م ا يشكر لنفسه ومن كفر ف إ ن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أ ت ه ت د ي أ م تكون من الذين لا يهتدون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 قالت رب إ ن ي ظلمت نفسي وأسلمت مع, سليمان واسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أ ر س ل ن ا إ ل ى ثمود اخاهم صالحا أ ن اعبدوا الله ف إ ذ ا هم فريقان يختصمون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 إنهم أن أ うに思うように思うように思うように思うように思うよ ل ا 思うように思うように思 ن ように ا うように思うように ن うように思 م ように思うように ا う م う ر 思 ن ように思 く الح ل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى あ、الله خير أم ما يشركون أ ل ل من م خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءا 「وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به ف أ ن ب ت ن ا به حدائق ذات ب ه ج ة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أ اله مع الله بل هم قوم يعدلون أ َ م َ ن ْ جعل َََ ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ ق َ ر َ ا ر ا وجعل ََََ خلالها َََِ أ َ ن ْ ه َ ا ر ا وجعل ََََ لها ََ رواسي ََِ وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أ اله مع الله بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون أ م ن يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم, ويجعلكم خلفاء ا ل أ ر ض أ َ إ ِ ل َ ه مع َّ الله قليلا ًَِ ما َ تذكرون ََََُّ أ َ م َ ن يهديكم َُِْْ في ِ ظلمات َُُِ البر َِّْ والبحر ََِْْ ومن ََ يرسل ُُِْ الرياح ََِْ بشرا ًُْ بين ََْ يدي ََ رحمته ََِِْ أ َ إ ِ ل َ ه مع َّ الله ت َ ع َ ا ل َ الله َُّ عما ََّ يشركون َُُِْ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 قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون بل الدارك علمهم في ا ل آ خ ر ه بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أ اذا كنا ترابا واباؤنا ائنا لمخرجون لقد و ع د ن ا هذا نحن واباؤنا من قبل إ ن هذا إ ل ا س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن قل سيروا في ا ل أ ر ض فانظروا كيف كان ع ا ق ب ة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وان ربك لذو فضل على الناس ولكن أ ك ث ر ه م لا ه يشكرون و して私たちは私たちの思いを聞いていることに م づかないことに気づかないことに気づかないことに気づかないことに気づかないことに気づかないことに気 ا かないことに気づかな ل ことに気づかないことに気づかないことに気づかないことに気づかない و إ ن ه لهدى و ر ح م ة للمؤمنين إ ن ربك يقضي بينهم بحكمه 「今日は私の思い出を忘れ ه م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 私たちはこの世を変えたのですが、私たちはこの世を変えたのですが、私たちはこの世を変えたのですが、私たちはこの世 م 変えたのです。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 ويوم َََْ ينفخ َُُْ في ِ الصور ُِّ ففزع َََِ من َْ في ِ السماوات َََِّ ومن ََْ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ الا َّ من َ شاء ََ الله َّ وكل ٌَُّ أ َ ت َ و ه ُ داخرين َِ وترى َ الجبال ََِْ تحسبها َََُْ ج َ ا م ِ د َ ة ً وهي ََِ تمر َُ مر ََّ السحاب ََّ 「そんなこと言うてもら م こともあるし」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 プロジェクトは何でも知 ع ていないことです。